إلى أين تذهب؟ انا ذاهب إلى الجامعة أنا ذاهب إلى البيت أنا ذاهب إلى المكتب انا ذاهب إلى المكتبة أنا ذاهب إلى الفندق أي خدمة؟ لا شكرا البيت المكتب المكتبة ذاهب خدمة